اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناض في حكمك عدل في قضاءك أسألت بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك